وَلِبُ يوتِهِم أَبَوابَ وَسُرهًا عَلَهَاَ تَكئون وَلِبُ يوتِهِ أَوَادًَا وَسُرًا عَلَهَاَ تَكئون وَزُخفَ وَُخرفَ وَإِن كلُّ ذلك لم لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِن انهم لا يصدونهم عن السديد ويحسبون انهم مهتدون وانهم لا يصدونهم عن السديد ويظنون انهم مهتدون حتى اذا بيني وبينك حتى إذا جاءنا قال يا ليس بيني وبينك يا ليس بيني وبينك بعد المشرقين فبئت القرين يا ليس بيني وبينك بعد يصلي نفاد كالقريب ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم يوما في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ أُمًّا أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ أُمًّا أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِمَّا نَذْهَبَنَّ بك فإنا منهم منتقمون إما نهدن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أَوْ نُرِيَ لَنكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم لَمُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ وَاسْأَلْ مَنْ أَغْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا وَاسْأَلْ مَنْ سَبَقَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أجعلنا, أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ اَنِ اَلِهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ أَجَعَلْنَا لِلَّهِ دونَ رَبٍّ آخَرَ مَن يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَغَوْا اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ سَارِ آيَاتِنَا لَا تُعَجِّلُنَّ وَمَا لَكَ بِقَوْلِكَ فَقَالَ, فقال إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فلما جاء يكون جاء